وهل هناك أمور تجب على من يدخل الحرم المكي دون أن يكون مريدا للحج أو العمرة؟ خلاصة الآراء في هذه المسألة ما يأتي الذي يقصد الحجاز أي المنطقة التي فيها الحرم المكي إما أن يكون مريدا للنسك أي الحج والعمرة وإما ألا يكون مريدا لذلك كان يريد زيارة صديق. أو قضاء أية مصطحة أخرى ولكل حكمه فالذي يريد النسك لا يجوز له أن يجاوز الميقات المعروفة للقادمين لحج أو عمره إلا بالإحرام أما من لا يريد النسك فهو على قسمين قسم لا يريد النسك ولا يريد دخول الحرم المكي والحرم له حدود معينة غير المواقيت بل يريد حاجة في غيره من المناطق كجدة أو المدينة المنورة مثلا فهذا لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه شيء في تركه وهذا باتفاق العلماء والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوا ميقات المدينة وهو ذو الحليفة أو آبار علي أكثر من مرة لغير النسك في غزوة بدر وغيرها وكانوا غير محرمين ولم يروا بذلك بأسا وقسم لا يريد النسك ولكن يريد دخول الحرم وهذا القسم فوائف أولا طائفة تريد دخوله لقتال مشروع أو للأمن من الخوف وهذه الطائفة لا يجب عليها الإحرام والدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما وكذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامه سوداء بغير إحرام الثانية طائفة تريد دخوله لحاجة متكررة تقتضي كثرة التردد على الحرم ومثل العلماء لها بالحطابين وناقلي المؤن ومن له ضيعة أو تجارة داخل الحرم أو خارجه ومثلهم المدرسون والموظفون الذين يخرجون من الحرم أو يدخلونه عدة مرات وهذه الطائفة كالطائفة السابقة لا يجب عليها الإحرام عند دخول الحرم الطائفة الثالثة تريد دخول الحرم لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين وهؤلاء الشائحين والزائرين والمكلفين بمهمات مؤقتة وفيهم ثلاثة أقوال قول يلزمهم الإحرام عند دخول الحرم وقول يجعلهم كالحطابين وأمثالهم لا يوجب عليهم الإحرام وقول ثالث وهو التفصيل فإن كان من يريد دخول الحرم في داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام لأنه يعد كأنه في داخل الحرم نفسه وإن كان خارج المواقيد يلزمه الإحرام لدخول الحرم ولكل أن يختار ما شاء من الأقوال هذا والحرم المدني ليس كالحرم المكي في هذا الحكم والله أعلم